عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشخص والقمر بحسبان نَجْمٌ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تظْلِمُوا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق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 يخرج منهما الللو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواري المنشاة في البحر كالأعلى فبأي آلاء تكذبا كل من عليها فان ويبطى رجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبا يسأله من في السماوات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 استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات لا تنفذون الا بسلطان يا ربي كما تكذبا يغسل عليكم شواظ من نار ونعاش فلا تنصران فب